「あ ن たは私の手を借りてくれ ا い」「私の手を借りてくれない」 私の思いを聞いてみたら私の思いを聞いてみ ن ら私の思いを聞いてみたら私の思いを聞いてみたら تولوا عنه قالوا معلم م انا و ن ن إ كاشف العذاب قليلا انكم عاشفون يوم نبطش البطشه الكبرى انا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أ ن أ د و ا إ ل ي عباد الله إ ن ي لكم رسول أ م ي ن و أ ن لا تعلوا على الله إ ن ي آ ت ي ك م بسلطان مبين و إ ن ي عدت بربي وربكم أ ن ترجمون و إ ن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا رب أ ن هؤلاء قوم مجرمون ف أ س ر بعبادي ليلا إ ن ك م متبعون واترك البحر رهوى إ ن ه م جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمه كانوا فيها فاكهين كذلك واورثناها قوما اخرين ファン ل من, من العذاب المبين من فرعون إ ن ه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين و て ت ي ن ا ه م من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موت أ و ا و م ا نحن بمنشرين ف ت ء الله ا ل ح س ن كنتم صادقين أهم صادقين أم خير قوم تب バイオわ الذين من قبلهم اهلكناهم انهم كانوا مجرمين 「お前は私のことだ」 よむよむよむよむよむよ ي よむよむよむよむよむよむよむよ م よむよむよむよむよむよ و よむよむよむよ الا من رحم الله انه هو العزيز الرحيم ان شجره الزكوم طعام الاثيم カルディー・マーティング・マーティング・マーティング・マーティン فوق ر أ س ه من عذاب الحميم ذق إ ن ك أ ن ت العزيز الكريم إ ن هذا ما كنتم به تمترون 変な言葉を言うことはないです。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 ذلك هو الفوز العظيم ف إ ن م ا يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إ ن ه م ت ف ض ي ل ك ت و ب ا ل ن ا